أيها الأخ الكريم لما يأتيك الاسم من أسمائه الرب فاعلم أنه يشمل الخلق الملك التدبير فربنا هو الخالق وهو المالك وهو الذي يدبر أمور الناس ويمدهم بعطاءات ربوبيته والعالمون كل شيء سوى الله تعالى لأنه علامة على خالقه سبحانه وتعالى رب موسى وهارون رب موسى وهارون فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال لهم فرعون متوعدا. إياهم بعد إيمانهم بالله وحده صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدع ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نجل وهكذا فأهل السوء يكيدون للمؤمنين فمهما جاء المؤمنون بالآيات جاءهم المخالفون بما يخالفها لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمع لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى أو يده اليسرى ورجله اليمنى ثم لاعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة قالوا انا إلى ربنا منقلبون قال السحرة ردا على وعيد فرعون انا إلى ربنا وحده راجعون فلا نبالي بما تتوعد به أي إنهم قد صبروا على ما يلقون من ذات الله تعالى في ذات الله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضر يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق أمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر وقال الساده والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشر الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده قال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل ذكور ونستبقي نساءهم للخدمة وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلب والسلطان قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قال موسى قال موسى موصيا قومه يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع اليكم واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم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 قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل ابنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده قال لهم موسى ناصحا لهم ومبشرا بالفرج لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر ماذا تعملون بعد ذلك من شكر او كفر اذا على الانسان في كل يوم ياتي عليه ان يرعى سمعه ويرعى بصره ويرعى قلبه ويرعى اعماله ويؤدي شكر الله تعالى ويحذر من كفر نعم الله تعالى ولقد اخذنا آلة فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدر والقهط واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله من فوائد الآيات الآيات موقف السهرة وإعلان إيمانهم بجرأ وصلاحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأدعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة عليه ولذلك يجب علينا أن ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنه لأجل أن ينقادوا إلى دين الله تعالى أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب نعم العقيدة هي أقوى من ألف مهند والعقيدة الصحيحة الراسخة في قلب المؤمن هي سبب لصلاح البيت والفرد والمجتمع المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم ولكن سلطان الأرض لا يبقى وعمل الأرض لا يبقى إنما الباقي هو الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الذي يكون لك عند الله تعالى من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد جنبنا الله وإياكم الظلم والفساد وجعلنا الله تعالى وإياكم من أهل الخير والصلاح والفلاح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته